إنه وإلا عبد أنعم ما عليك وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِذَا وَاتَّبِعُونِ ذَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ 129. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون 120. إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كتود لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاره أم أبرموا أم رم مبرمود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 فَذَرُهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي يُعَدُّ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إلَاهُ وَفِي الْأَرْضِ إلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يأفكود وقيل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون